ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تج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 برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا, إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك سبح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 وارزقنا فيه صلاة قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عليك باليهود المعتدين اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الاحزاب اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المجاهدين في الشيشان اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم يا قوي يا عزيز ربنا انت عضيدهم وانت نصيرهم وبك يقاتلون إن تنصرهم فلا غالب لهم وإن تخذلهم فمن ذا الذي ينصرهم من بعدك اللهم أعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين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 اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى